ثَُّ كَانَ عَلَ قَتَ فَقلَق فَسَووى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْوجَنِ الذكِرَ وَالْأُسَ ألَْسَ ذَلِكَ بِقودِرٍ عَ أَ يُحَّ المَوتَ بِسمِْ اللَّهِ الرحْمَِ الرَّحيم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 إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا